على نيته وسره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد لحظات أيها الإخوة تقام بعدها صلاة العشاء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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتن عليهم نبأ إبراهيم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 al خلقني فهو خalق والذي هو يطعمني wal l مرضت فهو يشفي، والذي ni ثم yasqin والذي à à يغفر لي r يوم الدين.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 وَنَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَنَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا ينفع مال ولا بنون إلا من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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَن يُضِلُّوا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 وَجُنُودُ ابْنِي سَأَجْمَعُهُمْ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبٍّ عَادِلٍ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرتم فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب بكَانَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللهُ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 الله أكبر الله أكبر allah akbar. Allahu akbar. Allah-u-a-kbar, bismillahirrahmanirrahim. allah u a أكبر سمع الله لمن حمل ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. <تصفيق> الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله.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 أدى المسلمون من الرحاب الطاهرة في المدينة المنورة من مسجد النبي المختار صلى الله عليه وسلم أدوا صلاة العشاء بعد أن آذنا بل بعد أن دخل المساء وأوغل في الحلول فنسأل الله لنا ولكم ولهم الرضا والقبول إنه أكرم مسؤول لكم منا في نهاية هذا النقل أطيب التحايا من فريق العمل بقناة السنة النبوية ومن الزميل المخرج فيصل العوفي ومني محدثكم من السهلي ألقاكم بإذن الله في لقاءات قادمة وأنتم بصحة وعافية وأمن وإيمان وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وآله وصحبه أجمعين